قالوا إ ن هذا لسحر مبين قال موسى أ ت ق و ل و ن للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا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 فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم به السحر إ ن الله سيبطله إ ن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آ م ن لموسى إلا ذرية موسوعه ا ل ن فرعون و م ل ئ ه م س ي ف فرعون ت ن وإن ه م ل ع ا ل في ا ل أ ر ض وإنه ل م ن ا ل م س ر ف ي ن